المكتب الاعلام الحربي لكتائب شهداء الأقصى لواء الشهيد جهاد العمارين وحدات الاستشهاد نبيل مسعود تقدم إهداء لروح الشهيد المقاتل تامر محمود الخطيب أبا ياسر إليك يا تامر هذه الكلمات رحل البطل إلى أحضانك أبا عبد الله شبل وتربى عند الأسود شهيد ولأجل الوطن بدمه يجود رحلت يا تامر إلى العلياء رحلت عند رب السماء يا تامر إنعم بالجنة الفيحاء أبا ياسر المقاتل الصنديد والفتحاوي العنيد شهدناك يا تامر شهما صنديدا عنيدا رصاصك الفتحاوي يزغرت في سمانع أبواتك يا تامر أوقفت زحف الغزاة صواريخك يا تامر جعلت لهم في كل شارع مأتم وفي كل بيت عويل ذاك المرابط على ثغور الوطن ذاك الشهيد الذي روى عطش تراب فلسطين لن نوفق حقك يا أبا ياسر نعمل اخي انت ونعمل صديق ونعمل مجاهد يا تامر وحدات الاستشهاد نبيل مسعود ذكرت يا ام الشهيد ان تامر التحق بركب ابي عبد الله فنهئوا بشهيدكم فنهئوا بشهيدكم تامر إنه لرجل مقدام، إنه لرجل همام. وحدات الاستشهادي نبيل مسعود. ولا تنسى يتامر أن ترسل لنا السلام إلى خالك أياد. فوالله نعم القائد ونعم الحبيب ونعم الأب والأخ. وحدات الاستشهادي نبيل مسعود لا تحزنوا لا تحزنوا يا أحباب الشهيد فتامر عند جوار ربه أبا ياسر أنت الصقر المحلقة في سماء فلسطين أبا ياسر أنت الجندي الصنديد الذي لا يلين أبا ياسر أنت المقاتل العنيد في كل الميادين أبا ياسر تودعك عائلتك يودعك أصدقائك وأحبابك وجيرانك هنيئا لك الشهادة يا تامر لن نقول لك وداعا بل إلى اللقاء المكتب الاعلام الحربي لكتائب شهداء الأقصى لواء الشهيد جهاد العمارين وحدات الاستشهاد نبيل مسعود